قَوْم أَن تُصيب قَوًْا بجَهار فتُصِح على مَا فَتُم نادمِ وَلَمْ أَنَّ فيِيكُم رَسول الله لو يطيعكم في كثير الامر لعنتم ولكن الله حذب اليكم الايمان ولكن الله حذب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فظل من الله ونعمه والله عليم حكيم وإعطاء فتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحو بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. إلى أمر الله فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعذر وأقسطوا إن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 1-لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 2-ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم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 وخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا وَلَن تٰؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمان فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهِ